بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م ن ذل ك ا ل ك ت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 يُخادِعون اللهَّه وََّذينَ آممَنُوا وَماَا يَخذَعونَ إِللاا أَافُسَهُم وَماَا يَشْعْرون فِي قُلُوبِهِم م رَضُ فَزَادَهُم اللهَّهُ مَ رَضى وَلَهُم ذاابُ أَلم بِمكَوا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 الاء انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا نقل الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا واذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون اللهَّهُ يَْهْزِئوا بهِهم وَيمُدُّهُم فيِي طُغيانِهِم يَعمَهُون أُولائكَ الذي نَْتَرَ الضلَلَتَ بِالهدَ فَمَا رَبِ حتىَِّجارََتُهُم وَم كانوا محُهتَدين. مَثَلهُم كَمَثَلِ الذيذ ْتَقَدَناارًَا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَولَهُ ذَهَبَ الللههُ بِنورهِم ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتاتِ لا يُبَصِرون سُّم بُكمٌ عُمْيم فَهُم لا يَرجِعون أَْكَ صَيّ بِمِنَ السَّماءِ فِيهِ بُلماتَاتُ وَرَعدُ وَبَررقُ يجَعَونَ صَابِعَهُم فيِي آذَانِيم يَجَعللونَ أَصَابِعَهُم فيِي آذَانِهِم مِنَ الصَّواحِطِ حَذَرَ الْ المَوود واللَّهُ مُحيطٌ بالكافرين يَكادُ الْ البَرقُ يَخطَفُوا أَبصَارَهُم كلُلمَا أَضَ أَلَهُم مشَع فيِيهِ وَإذاَا أَظْلَمَ عَلَيهِم قاموا وَلَوْ شَأَو اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعهِمْ وَأَبصَارِهِمْ إِ اللهَّه عَ كُلِّ شَيئ قَدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمئِمَا فَأخَْجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْ قََّكُمْ فَلَا تَجَعلُوا للِلههِ أَن دَدَو وَأَنتُم تَعللَمُون وَإِن كُتُمْ فيِي رَيبٍ مَِّا نَزَّلْنَا على عَبَدِنَ فَأتُ بِسُورَ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ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 قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَا الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, وأوفوا بعهدي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا اياتي ثمنا قليلا وان يا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقيمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَرركَع مَا عكِعين تَأمرون النَّاسَ بِالبِِّ وَتَن سَونَ أَنفُسَكُم وَأَتُمْ تَتلون الكتاب أَفَلا تَعَقلون وَتعينوا بالِالصَّبرِ وَصَّلَاح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 وَإِذذ رَقَابِكُمُ الْ البَحرَ فَأَن جَينَاكُم وَأَْرَقناَ آلَ فِي الرعَعونَ وَأَنتُم تَظُرون وَإِذْ وَعَدنَا مُسَأَربَعينَ لَلَةَ ثمَُّ التَخَذْتُمُ العِجَلَ مِن بَعضِهِ وَأَنتُم ظَالمونُون ثُ عَفَوونَا عَنكُم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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاهِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ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 قالوا أَتُحَدّثُونَهُم بِمَا فَتَتحَ اللهَّهُ عَلَيكُمْ لحَججُكُمْ بِهِ عِ دَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعَقِيلون أَولَا يَعلَونَ أَ اللهَّه يَعلَ ماَا يُسِرونَ وَماَا يُعَلِنُون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 وَمَا يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قل اتخذتم عند الله عهدا قل اتخذتم الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلا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 ثَُّ تَوَّتُم إِللاا قَلِيلَ مِنْكُمْ وَأَنتُم مُعْربون وَإِذْ أَخَذْنامِ ثَاقَكُمْ لا تَسبكونَ دِمَا أَكُمْ وَلَا تُخرِدُونَ أَفُسَكُم مِن بَِرِكُمْ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 وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 أولئك الذين استروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 بلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مسبق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَثُرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِ أَيُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإذاَا قِيلَ لَهُم آمِنوا بِمَا أَزَل اللهَّهُ قالوا نُؤمِنُ بِماءُزِلَ عَلَنَا وَيَكفُرونَ بِمَا وَراء وَيَكفُرونَ بِماَا وَراءهُ وَهُوَ الحَُّم صَدِّ قَلِّمَا مَهُم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 وَإِذ خَذْنامِ ثَاقَكُم وَرَفَعنَا فَووقَكُ مُُّورَ قُضُ مَا آتَينَكُمْ بِقُوَةِ وَسمَعُ قالَاوا سَمِعَنا وَعَصَينَا وَُشْرِبُ فِي قُلوا بِهِمُ العجَلَ بكفرهم قُلْ بِسَمَاءٍ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ وَأَنتُمْ فَتَمَن النَّوْ المَوْتَئِ كُ تُنْ صَادِقين وَلََتَمَن النَّوهُ أَبَدًَا بِمَا قَدَّمَتْ أَديهِمْ وَلَّهُ عَليمُم بِظَّالِِمِين وَلَ تَجدًاَّهُم أَحْرَصًا النَّاسِ على حياتِ وَمِنََّ نَأَشَْكُ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 قُلْمَن كَ عَدُوَ لِجبلَ فَإِهُ نَزَّلَهُ عَ قَللبكَ بإذن الل فَإِهُ نَزَّلَهُ على قَللبكَ بإذن اللههِ مُصَدِّ قَلّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُذَهُ وَبُشرال المُؤمنِنين مَن كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيَاتٍ بينات وَمَا يكفر بِهَا إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول عِنْدَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كأنهم لا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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالدَّكُورُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ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 ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير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 وََا ل يَنَالُ عَحدِ الظَّالِمِين وَإِذْ جَعَْنَبَيْيتَ مَتَابَثَ لَّاسِ وَأَمْنَو وَتَّخِذُ مَِّ قامامِ إذَ راَاهِيمَ مُصَلَّ وَهِدنَ إِلَ إِذَ راَهِيمَ وَإِسماعِلَ أَ طَهِرَ بَيْيتَ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 وَل قَاد الصطافَنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِهُ فِيآخِرَة لَ مِنَ الصَّالِحين إِذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسِْمْ قَالَ أَسْلَمتُ لِرَبِّ العالممين. وَوال الصَّابِهَا إِبَ رَهِي مُبَنِيهِ وَيَعقُوب يَابَنيةَ إ اللهَّه ْقَفَلَكُ مُدّينَ فَل تَموتَُّ إِللاا وَأَتُمْ فَل تَموتَُّ وَأَنتُم مُسْلمون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 قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم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 ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل اتهادوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 وأمن حيث خرجت فول لوجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ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 بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا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 إذتَبَر الرَّأَّينَ التُبِعوا مِنَ الذيينَ التَّبَعُ وَرَأُعَذاابَ وَتَقَّعَتْ بِهِمُ الأسباب وَقَا الذيينَ التَّبَعُ لَْ أن بنَا كََّّةً فَنَنتَبَر الرَّأ مِنْهُم كَمَا تَبَر الرَّأُ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 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فَمَا أَصْبَرَهُمْ على النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأ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 فَلْ يَسْتَجبُ ل وَْيؤمِنُ بِيلَ عََّهُ يَرسُدونُون أحَِّ لَكُمْ لَلَ تَ الصِّيامِ الرَّفَكُ إلَ لِسَائِكُمْ فَُّ لِباسُ اللَكُمْ وَأَتُم لِباسُ لهم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا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 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضاً او به أذم من رأسه ففدية من صيام ففدية من صدقة او نسك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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزَّادِ التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قبله لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من مستهم الباساء والضراء وزلزلوا وَأَزْلَلَ زُلْزِلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا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 وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ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 اللهَّه عزيزٌ حَكِيم وَلَا تَن كِحُ المُشِكَاتِ حََّ يُؤمِن وَلَأَمَةُم مُؤمِنَةٌ خَيرٌُ مِم مُشْرركَةِ وَلَو أَعجَبَتكُمْ وَلَا تُمْ كِحُ المُشْكينَ حتىََّ يؤمنوا وَلا بَدُ مُؤمنِنٌ خَيرٌ مِم مُشْرركِ وَلَ عجَبَكُمْ أُلائكَ يَدَعونَ إلَ الن واللَّهُ يَدَعُ إ الجََّةِ وَمَووفِرَةِ بإذنه وَيبَيين آياتل النَّاسُ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 ولا يحل لهم ان يكنتم ما خلق الله في ارحامهم ان كنتم يؤمن بالله ان كنتم واليوم الاخر وابو عولتهم احق بردهم ذَلِكَ ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِنسَكُمْ بِمَعَرُوفٍ أَ تَسْرحم بِإحْسَان وَلَا يَحلُّ لَكُمْ أَن تَأخُذُ مَِّا آتَيتُمُوه شَيْئًا إِلَّا أََ خَافَ إِلَّا أََ خَافَ أََّا يُقمَا حُدودَ الله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 فَلَا جُناحَ عَلَْهِ مَا أََتَ راجَعَائِظَنَّ أَ يُقمَا خُدُودَ اللهَّ وَتِللكَ حُدود اللهَّهِ يُبَّنُ هَا لِقَوْمِي يعلَمُون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 سَائٍ او اكناستم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهم سرا ولكن لا تواعدوهم سرا الا ان تقولوا قولا معروفا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 لَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً مَا فَرَضَ تُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَلَّهُ عزيزٌ حَكِيم وَلِمُطََّقاتِ مَتَاع بِالمَعرُ فِي حًَّا على المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَين اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَ عََّكُمْ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ بَعَثَ لَنَا مَلِكًا إِذْ لنا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة, فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي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 ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر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 وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العلي الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ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 قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم اجعل على كل جبل منهم سعيا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 ثَُّ لا يُطْبِعونَ مَا أَ فَقُمَن النَّ وَلَا أَذََّهُ أَجرُْهُم لَهُم أَجرُْهُم عذَ رَِّهِم وَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِم وَلهُ يَعزَنُون قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَاءٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ كََّذ يُم فِقُمَا لَهُ رِآ أَ الناسَّاسِ وَلَا يُؤمِنُ بِاللهِ وَْيَوْومِآخِر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُم فَأَصَابَهُ وَابِلُم فَتَرَكَهُ صَلْدَ فَتَرَكَهُ صَلْدَ لَا يَقدِرونَ عَلَ شَيء مِمْ ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم مبتغى مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الأرض وَلَا ولا الْخَبِيثَ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذيه الا أن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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارَ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَا هِيَ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 وَمَا تُمْ فِقُمِن خَيْرٍ فَلِأَن فُسِكُمْ وَمَا تُمْ فِقُونَ إلَّ بَتِ غَ أَوجَهِ الل وَمَا تُمْ فِقُ مِن خَيْرِ وَفَّائِلَكُمْ لَا تُظْلَمُون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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم